Ik ga er vijf البركة، شهر الطاعة والحركة عدوا رمضانكم المهين باحلى البرامج على إذاعة الكسرين رمضانكم يا عالكا اف اين رمضان <تصفيق> أنزلناه قرانا عربيا لعلكم تعقلون ولهذا أنزلت. ولهذا أنزلت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على صادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه الغر المحجلين وعن معهم بعفوك ورحمتك يا الله يا أرحم الراحمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد بعدد حروف القران حرفا حرفا وصلي على محمد بعدد حروف القران الفا الفا وصلي على محمد بعدد صفوف الملائكه صفا صفا وصلي عليه بعدد كل صف الفا الفا وصلي على محمد بعدد ذرات الرمال ذره ذره وصلي عليه بعدد كل ضرة ألف ألف ألف مرة اللهم صلي على محمد بعدد ما أحاط به علمك وجرى به قلمك ونفذ به حكمك في برك وبحرك وعلى سائر خلقك اللهم صلي على محمد بعدد ما جرى به علمك جرى به قلمك ونفذ به حكمك في بركك وبحرك وعلى سائر خلقك وبعدد ما أحاط به علمك القديم في الواجب والجائز والمستحيل أحبتي في الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته رمضان مبارك تقبل الله منا ومنكم الصيام وجعلنا من القائمين بالصلاة وجعلنا من القائمين بالذكر وجعلنا من القائمين بالترويح حق حق القيام وحق التأدية أحبة في الله نشرع في هذا اليوم السعيد المبارك نشرع بإذن ربي سبحانه وتعالى في برنامج جديد ولهذا أنزلت فنقول بالله نستعين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين أحبة المستمعين أحبة المستمعات ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم والنبي عليه الصلاة والسلام في سنته المطهرة يصف المؤمنين والقصد يرعاكم الله من وصف المؤمنين في القرآن الكريم ان يكون هذا الوصف معياراً وان يكون هدفاً معياراً لإيماننا وهدفاً نسعى إليه فالله سبحانه وتعالى وصف المؤمنين في أول الأنفال قال بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيماناً وعلى ربهم يتوكلون صدق الله العظيم أدق ما في الآية أن كلمة إنما تفيد القصر يعني ما لم تشعر يا عبد الله ما لم تشعر أختاه بالوجل إذا ذكر الله عز وجل وما لم تزداد إيماناً وما لم تزداد إيماناً إذا تليت عليك أو عليك آيات الله سبحانه وتعالى إن آياته الكونية أو آياته التكوينية أو آياته القرآنية آياته الكونية ما بث الله في السماوات والأرض من دلائل على وجوده ووحدانيته وكماله وآياته التكوينية أفعاله قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين وآياته القرآنية كلامه فما لما يوجل قلبك إذا ذكرت الله عز وجل وما لم تزدد ايمانا إذا تليت عليك آياته القرآنية بسم الله الرحمن الرحيم إنما الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم ايمانا على ربهم يتوكلون صدق الله العظيم الله سبحانه وتعالى يطمئن المؤمنين يقول من عمل صالحا من ذكر أو أنثى أو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وربنا سبحانه وتعالى يقول إن الله مع المؤمنين والله سبحانه وتعالى يقول إن الله مع المتقين والله سبحانه وتعالى يقول إن الله مع الصابرين لا أزكيكم على الله سبحانه وتعالى لكن نحسبكم يا رعاكم الله من أهل الإيمان ونحسبكم من اهل التقوى ونحسبكم من الصابرين ونحسبكم كذلك احبتي من اولئك الذين قالوا اشهدوا ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وادوها حق التاديه نحسبكم يا رعاكم الله من اولئك الذين يقولون ربنا حينا مؤمنين وامتنا مؤمنين وحينا مسلمين وامتنا مسلمين ان الله مع المؤمنين ان الله مع المتقين ان الله مع الصابرين هناك معيه مع مع مع هذه معيه ايها الاخوه معيه خاصه والمخصوص هنا اهل الايمان واهل التقوى واهل الصبر قلنا هذه معيه معيه خاصه لان هناك معيه عامه أو لم يقل الله سبحانه وتعالى في سورة الحديد وهو معكم أينما كنتم فهو نعم المولى ونعم النصير أحبتي في الله ابقوا معنا نرفع لحضراتكم على مسامعكم أذان صلاة العصر لمدينة الجسرين وما جاورها فكونوا معنا رعاكم الله حان الآن موعد أذان العصر الله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 اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمداً الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته شهر الخير والبركة شهر الطاعة والحركة عدوا رمضانكم المهين وبأحلى البرامج على إذاعة القسرين رمضانكم يا أحلى على اف ان ZANG Assalamu alaikum everyone. This is your Brother Mahzain for my latest news and updates. Join me on Facebook. Follow me on Twitter. As Salam. عدو رمضانكم ملمومين باحلى البرامج على اذاعه الكسرين رمضانكم ياحلى على اف ان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اعلم يا اخي رعاك الله اعلمي اختاه انه ما لم يوجل قلبك اذا ذكر الله عز وجل وما لم تزدد ايمانا اذا تليت عليك اياته القرانيه فالذين امنوا بالله سبحانه وتعالى واختاروه ربا واحدا لا شريك له اذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا واذا ذكر الله سبحانه وتعالى وجلت قلوبهم بسم الله الرحمن الرحيم انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون الله سبحانه وتعالى أحبتي في الله يطمئنك ايها المؤمن يطمئنك ايتها المؤمنه فيقول الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحينه حياة طيبة هذا وعد من الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى يعدك أخي يعدك بالحياة الطيبة شريطة أن يكون لك عمل صالح شريطة أن يكون لك عمل صالح أختاه وأبواب الإيمان عده فيكفيك فيك يا عبد الله أن تترق بابا من هذه الأبواب العده حتى يتحقق لك وعد الله سبحانه وتعالى فتحي حياة طيبة في الدنيا وتنعم في الآخرة بالجنة مع النبي صلى الله عليه وسلم ربنا سبحانه وتعالى يقول إن الله مع المؤمنين والله سبحانه وتعالى يقول إن الله مع المتقين والله سبحانه وتعالى يقول إن الله مع الصابرين فصومك فيه ضرب من من الصبر عبد الله هذه المعيه معيه الله للمؤمن ومعيه الله للمتقي ومعيه الله للصابر هذه المعيه انما هي معيه خاصه وحينما نقول معيه خاصه فهناك معيه عامه الله سبحانه وتعالى خلق اهل الخير كما وجد على وجه الارض اهل الشر خلق الطيب وخلق الخبيث الله سبحانه وتعالى خلق المسلم خلق العبادة فكل منهم توجه أخذ منهجا وشرعة هذا مسلم وهذا مسيحي وهذا يهودي وهذا ملحد وهذا لدينا له وهذا من عبادة الشيطان وهذا كذا وهذا كذا الله سبحانه وتعالى زودنا بالعقل وهدانا النجدين إما شاكرا وإما كفورا فمعيته معيه عامة ولو كانت هذه الدنيا تسوى عند ربي سبحانه وتعالى الجناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربت ماء وما ستره بستره وما كنفه بكنفه إلا أن هناك يا رعاكم الله معيه خاصة وعندما نقول خاصة فيها علاقة وطيدة علاقة قربة بين من ومن بين الخالق والمخلوق معيه خاصه لان المعيه العامه تتجسد في قول ربي سبحانه وتعالى وهو معكم اينما كنتم اي ان الله يعلم ما انتم عليه لكن المعيه الخاصه هي معيه ماذا احبتي في الله معيه النصر معيه التأييد، التاييد معيه الحفظ معيه التوفيق ان تنصر الله ينصركم ويثبت اقدامكم إن كنت صابرا في مثل هذا اليوم في صيامك وقيامك وفي معاملاتك ووضعت حدا لشهواتك فاعلم أن الله سبحانه وتعالى معك حيثما كنت الله سبحانه وتعالى ينصرك الله سبحانه وتعالى يؤيدك من عنده بنصر الله سبحانه وتعالى يؤيد كل من قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله الله سبحانه وتعالى يؤيد كل من آمن بالله رب وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وبالقرآن منهجا فالله سبحانه وتعالى يؤيد كل من اتبع سواء السبيل وكل من قال أشهد أن لا إله إلا الله فهو في كنف من, من عند ربي سبحانه وتعالى الذين يقيمون الصلاة هم في كنف الله سبحانه وتعالى الله يكنفهم بكنفه الذي لا يرام ويرعاهم بعينه التي لا تنام لم يقل الله سبحانه وتعالى الذين يصلون بل قال الذين يقيمون الصلاة ولعلكم أحبتي لعلكم أحبتي تدركون الفرق بين قول الله سبحانه وتعالى الذين يقيمون الصلاة والذين يصلون إقامة الصلاة تعني أن تمهد لها بالطاعة تعني أن تمهد لها بالاستقامة تعني أن تمهد لها بالعمل الصالح تعني أن تمهد لها بالإخلاص أن تكون صلاتك صلاة عبادة لا صلاة عادة وجدت ابائي على طريق وأنا ماض على طريقهم الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون صدق الله العظيم ما من إنسان أحبتي في الله ما من إنسان على وجه الأرض إلا وقد اتاه الله حظا من حظوظ الدنيا أنت يا عبد الله يا من تستمع إلي الآن الله سبحانه وتعالى حباك وإجتباك وأعطاك حظا من حظوظ الدنيا الله أعطانا حظوظ هذا بقوته الجسمية وهذا بعلمه وهذا بخبرته وهذا بقوة إقناعه، وهذا بماله، وهذا بجاهه، الله سبحانه وتعالى أعطى لكل واحد منا نقطة قوة. ما من إنسان على وجه الأرض إلا وآتاه الله حظ من حظوظ الدنيا أو أكثر من حظ من حظوظ الدنيا. هذه الحظوظ ينبغي أن تنفق في سبيل الحق. والدليل الآخر. ان الله سبحانه وتعالى يقول مخاطبا قارون وابتغي فيما اتاك الله الدار الاخره الحظوظ التي اتاك الله اياها يا عبد الله انها درجات انها درجات كدرجات السالكين الى محبه السيد إلى الى محبه سيد الخلق وسيد المرسلين الحظوظ التي اتاك الله سبحانه وتعالى انما هي درجات ترقى بها والعياذ بالله أو هي دركات تهوي بها والله سبحانه وتعالى يبين أن الإيمان أن النعمة التي تتوهمها نعمة ليست نعمة هذا في دار الدنيا وليست نقمة إنما هي ابتلاء ابتلاء موقوف على نوع استخدامه نقول إن النعمة التي نتوهمها أن نتوهم أنها نعمة وان النقمه التي نتوهم انها نقمه هي ليست كذلك لا هي بنعمه ولا هي بنقمه انما الاصل فيها انها ابتلاء ابتلاء موقوف على نوع استخدامه اياكم احبتي في الله اياكم احبتي في الله ان تظنوا ان المال نعمه نعمه صحيح اذا انفقته في طاعه الله اما اذا انفق في المعاصي اصبح نقمه إياكم أحبتي في الله أن تظنوا أن القوة التي منحنا الله سبحانه وتعالى إياها أو منحها لبعض الأشخاص إنما هي نعمة نعمة إذا كانت عونا للمظلوم فأي حظ من حظوظ الدنيا يكون نعمة إذا ابتغى به وجه الله وأنفق هذا المال وهذه القوة في طاعة الله سبحانه وتعالى إذا لم يوجل قلبك يا عبد الله إذا ذكر الله وإذا توليت عليك آياته وما لم تقم الصلاة كما أراد الله سبحانه وتعالى وما لم تنفق مما أعطاك الله سبحانه وتعالى فاعلم أنك في درجة انخفض فيها الإيمان انخفض فيها الإيمان أو هبع فيها إيمانك يا عبد الله هذا ما معنى إنما إنما التي استفتحنا بها إنما تعني قلنا اداه قصر وحصر يعني المؤمن هذا هكذا فإن لم يكن كذلك ليس مؤمنا لذلك الإنسان لا يتوهم ويعطي نفسه حجما أكبر من حجمه عند إذن يصاب يصابوا عند وقت عندما يذكر الله سبحانه وتعالى ترى القلب لا يوجل وعندما تتلى الايات ترى القلب لا يتطعن فسبحان الله سبحان الله اي صفه للمؤمن اذا لم يخف من ربي سبحانه وتعالى واذا لم يخشع لذكر الله سبحانه وتعالى واذا لم يتطعذ بايه الله سبحانه وتعالى عندما يكون أمرك كذلك يا عبد الله فعليك أن تعود بسرعة إلى الله سبحانه وتعالى عسى أن تصاب بخيبة تصاب بخيبة عباد الرحمن عباد الرحمن هذه في سورة الفرقان وردت وعي بسم الله الرحمن الرحيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هون هذا أنا أسألكم هذه الآية تصف المؤمنين لتكون هذه الآية معيارا ومقياسا لنا نقيس بها إيماننا أو هدفا نسعى أنا اسعى أنا أسعى أن أكون عبدا من عباد الله من عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هون وأنت أخي وأنت أختاه كلنا نسعى أن نكون من عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هون وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام خاصة في مثل هذه الأيام خاصة في رمضان حيث يكثر الخصام حيث يكثر العراك حيث تكثر المشاكل تذكر يا عبد الله سعيك إلى أن تكون عبد من عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما وتذكر أن من صفاتهم كذلك والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا صرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرة ومقاما يعني أن تكون في تأمل في تبصر في إدراك في تفحص في رجوع إلى كتاب الله في تعود إلى قول ربي سبحانه وتعالى قد أفلح المؤمنون الله أكبر الله سبحانه وتعالى يباهي بأهل الإيمان قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون الخشوع في الصلاة من الفرائض لا من الفضائل إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله ما في شك ما في تردد كما قال أهل اللغة كما قال الشاعر زعم المنجم والطبيب كلاهما لا تبعث الأموات قلت إليكما إن قولكما فلست بخاسر أو صح قولي فالخسار عليكما هذا ليس إيمان الإيمان في قطع الإيمان في يقين كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم في علم اليقين أحبتي أن ترى دخاناً مثلاً وراء الجدار تقول لا دخان بلا نار هذا علم اليقين أما حق اليقين أن تأتي إلى وراء الجدار فترى النار هذه حق اليقين وأما عين اليقين أن تقترب من النار فتشعر بحرارتها فلا ينجي الإنسان الظن والتردد والريب لا ينجيه إلا عين اليقين وعلم اليقين وحق اليقين أيضا بسم الله الرحمن الرحيم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله امرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم بارك الله لكم بارك الله لكم أحبتي وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله امرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم تختار أنت هذا البيت أو ذاك البيت تختار هذه الفتاة كي تقترن بها أو هذه الفتاة أن تسافر أو أن لا تسافر أن تتوظف أو أن تتاجر أما أن يكون لك خيره في موضوع حكم الله سبح حكم الله سبحانه وتعالى به وقال هو حرام الإنسان إذا حكم عقله فيما أخبر الله به فليس مؤمنا يعني اذا اراد ان يقبل او لا يقبل ان يعترض او ان لا يع... او ان يتردد في قبول حكم الله سبحانه وتعالى فليس مؤمنا هذا يقول والله هذا على زماننا نحن في حضاره ونحن في تقدم هذا يوافق العصر هذا ما جاء من القران او منازله من القرآن من القران هذا يوافق العصر اما هذا لا يوافق العصر نعمل بهذا ونترك هذا يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ويكفرون ببعض فهذا فهنا لا يستقيم الايمان لا يستقيم ان يدخل الواحد تحت بوتقة الذين امتدحهم الله سبحانه وتعالى الذين باه بهم الملائكه الكرام كذلك من المؤمن من من معيار الايمان ان تتحقق الاخوه انما المؤمنون اخوه ما لم تشعر بانتمائك إلى مجموعة المؤمنين فلست بمؤمن ايضا يعني يؤمن بالله عز وجل من آثاره آثاره تدل عليه والذي لا يؤمن إلا بحواسه هو في مستوى رعاكم الله وأكرامكم الله هو في مستوى البهائم أما الإنسان اتاه الله عقلا استدلاليا فيرى المؤثر مؤثر من الأثر والخالق من الخلق والنظام من المنظم يرى كذلك المسيرة كما قالت العجوز التي سئلت كيف تدركين ربك قالت البعرة تدل على البعير والخطوة تدل على المسير سماء ذات أبراج وأرض ذات أفجاج أليس هذا من صنع لطيف خبير؟ بسم الله الرحمن الرحيم الذين هم على صلاتهم دائمون والدوام أيها الأحبة في الصلاة يجعل منك ثابتا يجعل منك تدخل في إطار نصر الله رب نصر الله سبحانه وتعالى كذلك مع صلاتك تكثر من دعاء وتكثر من الذكر وتكثر من التسبيح وتكثر كل ما يقربك إلى الله سبحانه وتعالى من السنة هذا من القرآن من السنة النبوية المطهره أحاديث تصف المؤمنين الملاحظة الدقيقة جدا أن صفات المؤمنين في كتاب الله في الكتاب وفي السنة كذلك لها مقاييس ولها معايير قلنا ربما يتوهم الواحد أنه, أنه مؤمن لكن حينما يتحقق يجد نفسه مقصرا ومخلا إخلالا يجعل به يحيد عن بوتقة الإيمان القرآن وصف أهل الإيمان والنبي صلى الله عليه وسلم جعل لهم أوصاف في السنة وجعل لهم مقاييس ومعايير الله سبحانه وتعالى وصف اهل الايمان بصفات كذا وكذا واعطاهم مقاييس فالايات التي تستفتح بها ايها الذين امنوا كثر هذا الوصف الان ماذا يفيدك ان اردت ان تصبح من اهل الايمان وان يتحقق ايمانك وان يثبت ايمانك وان تجعل قدماك ثابته في ارض الايمان فالواجب عليك أن تتخذ كل المقاييس التي ذكرت في القرآن وفي السنة تتخذها أمامك تجعلها شعار دائم أمامك أخي في الله فالله سبحانه وتعالى ما اتخذ الله وليا جاهلا ولو اتخذه لعلمه أهل الإيمان هم أهل الله لهم مزايا ولهم مراتب أخلاقية الإيمان حسن الخلق إن كنت من أهل الإيمان الأكيد أن أخلاقك حسنة ولك كذلك مرتبة جمالية المؤمن من أسعد الناس لماذا؟ لأنه عرف الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى مدح أهل الإيمان الرسول صلى الله عليه وسلم ذكرهم في عدة أحاديث يقول صلى الله عليه وسلم كما, في كما عند البخاري ومسلم والترمذي والنسائي عن أنس بن مالك لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه لا يتحقق الشرط إلا بالمشروط أو لا يتحقق المشروط إلا بتحقق الشرط إن أردت أن تكون من أهل الإيمان فالواجب عليك أن تحب لأخيك ما تحبه لنفسك وفي روايه ثانيه لها وحتى يكرهها له ما يكرهه لنفسه نعم هذا معيار يعني الايمان هدف والايمان غايه والطريق اليه ممهدة مهدها الكتاب مهدها القران ومهدتها السنه وجبت محبتي للمتحابين في والمتجالسين فيه والمتباذلين فيه والمتزاورين فيه والمتحابون في جلالي على منابر من نور يغبطهم عليها النبيون يوم القيامة المؤمنون بعضهم لبعض متناصحون والمؤمن للمؤمن كمثل البنيان الواحد والجسد الواحد إذا تألم منه عضو تداعى له بسائر جسد بالسهر والحمى المؤمن أخ المؤمن لا يظلمه ولا يخذله ولا يسلمه ولا يحقره وهذا أخرجه البخاري ومسلم وابو داود والترمذي ومالك في الموطأ عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه كلها علامات إيمان إذا الإنسان فرح بمصيبة أصابت مؤمنا ما تكلم ولا نطق ولا شمت إلا أنه فرح في من أعماق نفسه لمصيبة أصابت مؤمنا اين هو؟ في خندق من هو؟ في خندق المنافقين والعياذ بالله لقول ربي سبحانه وتعالى إن تصبك حسنة تسؤهم الإنسان إذا فرح بمصيبة أصابت مؤمنا وضع نفسه مع المنافقين وهو لا يدري والعياذ بالله من علامة إيمانك أن تفرح لخير أصاب مؤمنا أيضا كان الله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه نعم يعني إذا ساعد المؤمن أخاه كان ذاك دليل إيمان وكان ذلك دليل على حسن الإيمان لا يؤمن أحدكم حتى يكون قلبه ولسانه شركاء لا أن يقول لسانك شيئا وقلبك يضمر شيئا آخر لا أن تبدي غير ما تظهر لا يؤمن أحدكم حتى يكون يكون هواه تبعا لما جئت به شيء جميل شيء جميل أن يكون هواك تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم لكن أن يكون أن يتبدي أنك مع النبي صلى الله عليه وسلم وأنك مع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وفي قرارة نفسك تقول نحن في عصر التقدم ونحن في عصر الحضارة وكأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء لزمان مخصوص لأناس مخصوص، لفئة مخصوصة أحبتنا الكرام آية نظن أنها جامعه مانعه ان الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة المؤمن يعني باع نفسه الإسلام ديننا الحنيف وشرعتنا وديننا القويم جاء بالإيمان وتحقق به الإيمان فكان المؤمن أخو المؤمن وكان الجار يحب جاره وكان البائع يتبسم في وجه الشاري وكان المشتري يخاطب البائع بالفاظ حسنه وكانت انهج المدينه سليمه من البغض والشحناء ومن الحقد وكانت كذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم اسواق تعج بالايمان لا تعج بالبضائع والايمان غائب كما هي أحوالنا الآن إنما هناك إيمان وهناك بضاعة قليلة ربما وهناك أحوال بسيطة ربما لكن كان الإيمان يستشري في قلوب المؤمنين كان كالريح المرسلة كان كل واحد من, من, أهل, من, أهل, من أهل المدينة سواء كان من الأنصار أو من المهاجرين كان يحس أن ذاك المسلم بحق هو أخوه وبحق هو من جلسائه يوم القيامة مع النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان أحبتي ليست كلمة قال إنما هو فعل وقول أن يكون قلبك ولسانك شركاء في الفعل الذين أرجوه أيها الأحبة الذين أرجوه ان في أول يوم من رمضان أن تتحقق لكي تتحقق لنا صفة الإيمان وجب علينا أولا أن يكون اللسان والقلب على طريق واحد لا أن يكون اللسان على نهج ويكون القلب على نهج آخر أن يكون البصر في طريق وتكون البصيرة في طريق آخر ما نرجوه كذلك في هذا اليوم أن أسعى إلى المحبة أن أسعى إلى التوادد أن أسعى إلى صلة الرحم أن أسعى إلى جعل إلى إرساء قاعدة تعاملية حسنة في الأسواق وأن أسعى إلى إرساء قاعدة تعاملية حسنة بين الجيران وبين الأسرة بين أفراد الأسرة في حد ذاتها حتى يتحقق الإيمان وهذا ليس بعزيز فمن تبع الكتابة واتبع السنة بإذن رب سبحانه وتعالى سيحقق الإيمان سيحقق الإيمان الذي يصب إليه والذي يرضي الله ربي سبحانه وتعالى والذي يرضى به الله سبحانه وتعالى فلا تكن مع أولئك الذين أظهروا غير ما, ما أبطنوا وكن مع أولئك الذين يظهرون ما يبطنون يبطن الخير ويظهر الخير يبطن حسن الحسن العريكة ويبطن الصواب ويظهر كذلك كل ما يقرب الى الله سبحانه وتعالى يتلفظ بما يجعله مثال يقتدى به في هذا المجتمع مثال يقتدى به في بيته في عمله في سوقه وهذا قلنا ليس بعزيز نسأل الله ربي سبحانه وتعالى أن يتقبل منا الصيام والقيام ونسأله ربي سبحانه وتعالى أن يثبتنا على نهج الاستقامة وأن يجيرنا من موجبات المعاصي والندامة اللهم إننا صائمون لك إيماناً واحتسابا اللهم فثبتنا يا رب العالمين اللهم كن معنا ولا تكن علينا اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا اللهم يا رب تقبلنا قبولا يليق بعظمتك وكرمتك وجلالك وسلطانك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم كن معنا ولا تكن علينا اللهم ثبت أقدامنا على سواء السبيل اللهم ثبتنا على نهج الاستقامة وأجرنا من موجبات المعاصي والندامة تقبل الله مني ومنكم أحبتي تقبل من الله مني ومنكم الصلوات والقيام وجعلنا من أولئك الذين يخشون الله ويعبدون الله كأنهم يروه فإن لم يكونوا يروه فهو يراهم اللهم اجعلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في أعلى درجات الجنة يا رب العالمين استودعوا الله أماناتكم واستودعوا الله دينكم وتقبل الله منكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته انا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون ولهذا أنزلت, ولهذا أنزلت.